Subhan el bari l'aiu Bila de l'assadeg l'helyum Subhan el bari l'aiu في فندل بار الضيوف ميلاد الصادق اليوم اليوم باسم الله مولد رسول الله لك مرسوم البسمات ما حصل بالمسلات وبالحسين مثلك بلي يا والله ما ضيع يوم ميلاد الرسول المعتمد كل وردة فابتنا في حات وغرد كن غرّد كان الطير بجلوات والأصل فرحان قدوم الفصين والضيا نار كان زادت ركين صادق قال المصطفى ومحيى السنان فرحة الميلاد عمت غيرت وجه الوطيه ونفحه ازهار فاحت غطت الجنه العليا ريحان وورد ومشموم والقامه تمطر الغيوم ميلاد الزهراء صادق قال لا كل قلب اللي صدح والانبر عطره فواح من المسر شلون شراح فتحت الازهار وقلب فتن الدنيا نافراح كل واحد يسبج الرح كل من بخفقات جناحا سفح من على دقات مهجت ما مسى هل تجاوب لتغارد الفرا دكنا فرح صاحب ان ولد خير البريه والولد ويا شبله حي ابو النفس القبيه وبمولدهم كل معصوم فرحان بطلعه النجوم بالهنا دنيا ناب صغيره سبحان الدار الطيوب ميلاد الصادق ها سبحان البال الطيوب يا ولد الصادق اليوم <تكلم> اليوم لا تعجب لا تعجب قلبي يا اقطر والهادي قلبي لا عمر ما صفا محترق من نار حبهم محترق من مرادي والليل والقلب مسدّد أمر يا حنّاد مولى دلهان بسم النبي وشلن طار يظهر من بزغ نور الشوفيا نورا والشمايل هاشو ميالا والفرح يا رب يدوم وفقنا بميلاد الصور ميلاد أبو القاسم ميلاد أبو الكاظر سبحان الباري ميلاد الصادق هاليوم سبحان الباري ميلاد الصادق هاليوم, هاليوم al adra solo ala, peau pe pes nanula, mauledra